وَإِذْ قَالَ عِيسَى بَنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَىٰهِ مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد يسموه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وَمَنَّظَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدَعَى إلَى الْإسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آل لدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب نليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن أنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها لنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ve akratı pıbn ha nəsrimin Allah ve fethum kıyib صار لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفه من بني